عليه أسورة من ذهب أو جاء معه, معه الملائك كتمو قترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم إنهم كانوا قوم فاسقين فلما أسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثالا للآخرين